بسم الله الرحمن الرحيم سال سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله في المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة أصبر صبرا جميل إنهم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 إنها لضعن الزاعة للشوا تدعو من ببر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلقها لوعى إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إن المصلين الذين هم على صواتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم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 31. فإنهم غير ملومين غَيْرُ فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون 33. والذين هم لأماناتهم وعادهم وععون 34. والذين هم لشهادتهم قائمون والذين هم على صلاتهم أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مغطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أي طمع كل مرء منهم أن يدخل جنة نعيم، كلا إنا خلقناهم مما يعلم. يُبِرُّ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ عَلَى أَن نُّبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ عَلَى أَن نُّبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ فَذَرْنْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّىٰ من يَوْمَ الَّذِي يُوعَدُونَ يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ صبي يفدون خاشعة نبصار ترخوا ذلة ذلك اليوم الذي كانوا